الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء هذه الليلة ليلة الخامسة عشر من شعبان عام 14 عشر 400 و الف في المسجد النبوي في المدينة النبوية على كرسي الشيخ الفاضل أبي بكر الجزائري وفقه الله وسدد خطاه وقد كان من عادته جزاوه الله خيرا أن يفعل هذا كلما مررنا بالمدينة وإننا في هذه الأيام المباركة وإننا في هذه الايام نستقبل شهرا مباركا الا وهو شهر رمضان الذي امتن الله به على هذه امتن الله فيه على هذه الامه بفضائل فضائل سابقه وفضائل لاحقه اما الفضائل السابقه فمنها ان الله تعالى انزل فيه القران القرآن المجيد القرآن العظيم القرآن الكريم القرآن ذا الذكر القرآن الذي ما نزل كتاب على نبي أفضل منه ولا أتم منه ولا اوفى منه بمصالح العباد كتاب أنزله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب مصدقا لما بين يديه ولهذا كان هذا القرآن ناسخا لجميع الكتب السابقة هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليس لمجرد التلاوة والتبرك بالتلاوة والتعبد بالتلاوة لكن أنزله سبحانه وتعالى لذلك ولمعنى أعظم وهو ما أشار إليه جل وعلا في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكأوا الألباب فذكر الله تعالى هذا الكتاب بأنه مبارك وهذا وصف ذاتي للقرآن أنه مبارك لكن ما, وظيفت ما وظيفتنا نحن امه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وظيفتنا قل ليتدبروا آياته ومعنى التدبر أن نتأمل هذه الآيات وأن نتعرف لمعناها حتى نستفيد لأن الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا مجرد الثواب على التلاوة وإلا فمن حيث العلم لا يكون له علم قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة فوصفهم الله بانهم أميون لأنهم لا يفهمونه ولهذا نقول إن الذي يقرأ والذي لا يقرأ بالنسبة لما يستفيده من معاني القرآن على حد سواء إذا كان الذي يقرأ لا يتدبر المعنى أما إذا كان يتدبر المعنى فإنه يستفيد ويفيد ويختلف الناس في الفهم منهم من عنده قوة فهم حينما يتدبر فتجدوا يستنبط من الآيات بل من الآية الواحدة أحكاما كثيرة ومن الناس من يقرأ ويقرأ ويتدبر ولا يستنبط إلا احكاما قليلة وهنا أسأل أسأل جميعكم لو هل هالك عن ابن وبنت فهل أحد منكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما نعم نعم طيب هل كلكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما كيف لا أليس الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر المدحث النسائي هذا المعنى قريب. لو تدبره الإنسان ولو بأدنى تدبر حرف أن هذا الرجل الذي مات وعنده ثلاثة آلاف ريال نعطي البنت كم ألفا ونعطي الولد ألفين من أين عرفنا ذلك من قوله تعالى للذكر المزلحة الظنوتي طيب هلك هلك عن زوجة وبن عن زوجة وبن ولد هل تعرفون كلكم ماذا نعطي الزوجة نعم نعم كلنا نعرف هذا من اين ذلك من القرآن ولهن الثمن مما تركتم ان كان فان كان لكم مراد فلهن الثمن مما تركتم اذا لماذا لا نتدبر القرآن حتى نعرف احكامه ونستدل به بها صحيح أن من من آيات القرآن ما لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، ولهذا قال يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا ما يستفاد باللغة العربية. والثاني تفسير انتبه للثاني والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته يجب على كل واحد أن يعرفه وذلك ما يتعلق بأحكام العبادات لابد أن تعرف ما معنى قوله تعالى أقيم الصلاة ما معنى قوله آت الزكاة ما معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء من هم الفقراء مثلا لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعرفه الراسخون في العلم دون عامه الناس ودون طلبة العلم المبتدئين لا يعرفه الا الراسخون في العلم وذلك كالايات المتشابهات كما قال تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقي القسم الرابع قال وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. متى علم الساعة؟ الله عز وجل ذكر أن الساعة تقوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هل أحد يمكن ان يعرف متى تقوم الساعة؟ اجيبه لا هذا لا علمه عند الله فصار تفسير القران على اربعه اوجه كما يروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولكن هل يمكن الانسان اذا تدبر القران ان يصل الى معناه الجواب نعم لان الله قال ليتدبروا آياته فلولا ان ذلك ممكن لكان قوله ليتدبر اياته لا هو لا فائده منه اذا يمكن هل هذا صعب اجيب يا اخوان ليس بصعب الدليل ولقد يسرنا القران للذكر فهل نمدك من, من ايسر ما يكون فهم معنى القران الكريم لكن بشرط ان يكون الانسان يتدبر القران باخلاص وتجرد عن الهواء فإن الله تعالى يفتح عليه من أبواب العلم فاته القرآن ما لا يفتح ولا غيره قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بوصية خاصة فيسر الله على لسان هذا الرجل ان يسال افضل اهل البيت وهو علي بن ابي طالب وهو اعلم اهل البيت ان يسأله هل خصهم النبي صلى الله وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرع النسمه الا فهما يؤتيه الله تعالى احدا في كتاب الله هذا الشاهد الا فهما ياتيه الله تعالى احدا في كتاب الله وما في هذه الصحيفه قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر العقل يعني الديه اذا قتل الانسان احدا خطا فان عاقلته تحمل الديه فكاك الاسير واضح يكون رجل ماسور عند المسلمين ماسور عند الكفار وهو من المسلمين فنفكه منهم الثالث ايش الا يقتل مسلم بكافر والشاهد من هذا انه قال الا الا فهما يعطيه الله تعالى احدا في كتابه الغايه الثانيه من انزال القران قال وليتذكر اولو الالباب يعني يتعظ ويعمل باحكامه لا ان يعلم المعنى ويهمل العمل ولنسال الان انفسنا هل نحن تذكرنا بالقران اكثر المسلمين اليوم لا يتذكرون بالقران لكن كل هذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا مثلا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الأيات الكلمات هنا مفهومه في الايه ولا غير مفهومه مفهومه اجتنبوا كثيرا من الظن وقال كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن لان الظن المبني على قراء يكون الانسان في حل منه اذا اتبعه ان بعض الظن اسم والبعض الثاني ايش ليس باسم فما هو الضابط الظابط ان الظن اذا كان له قراء فهو مباح ولس في اسم ولا تجسسوا اي تتبعوا عورات اخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات كما يفعل بعض الناس اليوم، يتجسس على اخوانه ليلتقط الزلات التي يزل فيها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم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 في, جو في بيت أمه إذن هل نحن عملنا بهذا هل نحن اجنبنا التجسس الجواب منا من من الله عليه واشنبه ومننا من وقع فيه ولا يغتب بعضكم بعضا ما هي الغيبة الغيبة فسرها أعلم الخلق بمعاني كلام الله وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره ان تذكر اخاك بما يكره من اي شيء من الخلق او من الدين او من الخلقه ام ماذا نقول من كل شيء كل شيء يكره اخوك ان يذكر به فإنك إذا ذكرته في غيبته بهذا الشيء الذي يكرهه تكون هذه هي الغيبة هل نحن تجنبنا الغيبة؟ أجيب يا جماعة نعم منا من تجنب ومن لم تجنب لكن مع الأسف أن أكثر مجالس الناس اليوم هل الغيبه هذا الغيبة يغتاب بعضهم بعضا يسب والمشكل ايضا ان هذه الغيبة قد تكون في لحوم مسمومة وهي لحوم العلماء فتجد الرجل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يتكلم على عالم جهبت غزير العلم ويقول قال فلان كذا وهذا قول ليس له اصل وهو لا يعرف كوعه من كرسوعه ولا ادري هل احد منكم يعرف كوعه من كرسوعه نعم اللي يعرف الفايده طيب انا اريد انا اريد واحد يقوم قائما علشان يري اخوانا يقوم قائم يرينا الكوع والكرسوع من تعرف تفضل معلوم من لا يخطئ لا, لا يصيب هذا الكوع اين الكرسوع ها هذا ايش أسرح. هذا اخذ ثلاثين في المئة من يعرف فضل طيب هذا مثله طيب انا احب الامامنا الكثير الان مشكلة صار الذي اللي... لا يعرف كوعه من كرسوعه كثير نعم طيب نحن ننشد لكم بيتين يتبين بهما الكوع من الكرسوع يقول الناظم وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط كل هذه في طرف الزراع كل هذه في طرف الزراع لكن العظم الذي يلي الإبهام كوع والذي يلي الخنصر كرسوع وما بينهما الرسل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع لا يقوم عبد العزيز مهادة وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم الناظر كيف يقول خذ بالعلم واحذر من الغلط كأن الناظر يعرف الناس بغلطون فيها يقول احذر من الغلط فمن يفسر لهذا البيت الاول هذا يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع فضل هذا الخور, هذا الخور. نعم وهذا طيب الرسغ الرسغ ما بينهما فيتماء وعظم يلي ابهام رجل ملقب بفوع فاخذ بالعلم واحذر من الغلط هذا العظم الذي يلي ابهام رجل هذا يسمى الفوع هذا انا عندما استطيع كيف انكذا طيب السمع اقول ان بعض الناس يغتاب العلماء الجهابدة المشهود لهم بالخير وهو صغير صغير في العلم صغير في السن وهذا هل نقول ان هل هذا الفاعل تذكر بالقرآن او لم يتذكر نعم لم يتذكر اي فائده لنا ان نقرا كتاب الله عز وجل ثم لا نتذكر به اننا اذا قرانا القران ولم نتذكر به صار القران حجه علينا نعم اننا اذا قرانا كتاب الله ولم نتذكر ولم نتذكر به صار القران حجه علينا كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم القران حجه لك او عليك هذا مما جعله الله تعالى في هذا الشهر من الخير انزال القران الكريم واني في هذا المكان احثكم على تدبر كتاب الله وتفهم معانيه لا سيما طلبه العلم فما, فما اتضح معناه فذاك وما لم يتضح فليسال عنه العلماء حتى نقرا الكتاب ونحن نؤمن به لفظا ومعنى ونطبقه عملا وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من ذلك طيب ومما جعل الله تعالى من الخير في هذا الشهر المبارك الخير السابق انتصارات في الإسلام انتصارات للرسول عليه الصلاة والسلام وانتصارات فيما بعده ولنقتصر على الانتصارات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وعله وسلم، فما هي الانتصارات العظيمة التي حصلت في شهر رمضان لرسول الله صلى الله عليه وعله وسلم؟ الأخ، قم، نعم، هذا ايش؟ هذا، والثانية، أسرع. لا السؤال اذا وجد الواحد ما يتكلم الثاني طيب اذن غزوه بدر والثاني غزوه الفتح فتح مكه غزوه بدر نقولها ب... بإجمال التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومعه اصحابه وهم ثلاثمائه و عشر رجلا ومعهم سبعون بعيرا وفرسان بقوم اكثر منهم عددا واكثر منهم عده اقوى منهم عده وهم قريش وكانوا ما بين تسعمائه والف هل تقى الصفان فصار النصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهزم هذا العدد الكثير وقتل منهم سبعين رجلا وأسر منهم سبعين رجلا وجر إلى قليب في بدر خبيث مخبز يعني كريه الريحه منتن جر إليهم إلى هذا القليب وعشرين رجلا من صناديد قريش. الله أكبر نصر عظيم ومن نصر إلا من عند الله ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقف على هؤلاء يقول يا فلان ابن فلان يسميه بأسمائهم وأسماء آبائهم إني قد وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدت ما وعدكم ربكم حقا يقول هكذا خطب موتى فسألهم سألوا فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف تكلم قوما يعني امواتا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون يعني يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاه والسلام لكن لا يستطيعون ان يجيبوا لان الميت لا يجيب احدا ولا ينفع احدا ولهذا كان كانت هذه القاعدة ولهذا كانت هذه القاعده تبين ضعف بل بطلان حديث ابي امامه في تلقين الميت بعد الدفن لانه ورد حديث ضعيف في الموضوع ان الرسول عليه الصلاه والسلام سن هذا التلقين انك تقف على القبر تقول يا فلان ابن فلانه سبحان الله الله يقول دعوا لابائهم وهذا الحديث يقول لو جههم يا فلان بن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من اجل ايش ان يجيب الملكين وهذا خطأ الميت لا يمكن ان يعمل عملا بعد موته اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جاريه او علم انتفع به او ولد صالح ان يدعو له لكن ماذا نعمل اذا دفن الميت نعمل ما امرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال يعني يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واسالوا له التثبيت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت وانصرف لا تقف استغفر الله له واسال له التثبيت وانصرف لانه الان يسال إذا دفن جاءه ملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك نسأل الله يثبتني واياكم حينما نسأل وحينما نقف بين يديه أقول إن هذا الحديث إن كون ابن آدم ينقطع عمله إذا مات تدل على أن هذا الحديث ضعيف بل هو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا ان نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له. اللهم ثبته اذا الذين قلقوا في قليب بدر من المشركين سمعوا الرسول ايش نعم لكن هذا الكلام هل يفيدهم لا لكنه يزيدهم حسرة والعياذ بالله قاله النبي عليه الصلاة والسلام توبيقا لهم وتنديما لهم وزيادة بحصتها نعوذ بالله اما غزوة الفتح فان سببها غدر قريش ونقضهم العهد لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صالح قريشا في الحديبية والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة ولكنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وفتح مكة وانتصر انتصارا عظيما وفي هذا يقول الله عز وجل إذا جاءنا نصلاه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا أفواجا فسبح في حمد ربك والسافر إنه كان توابا اما الخيرات الباقيه في هذا الشهر فمنها ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا باق الى يوم القيامة ولكن هل كل صوم يكون صوما شرعا اجيب يا اخوان لا نعم لان الصوم اذا لم يكن مصونا عن قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وهنا اسال رجل تسحر في اخر الليل وكان قد سهر كل الليل ثم نام بعد السحور الى ان قربت قرب غروب الشمس ولم يصلي ثم قام وافطر وقضى الصلوات التي فاتت وهي كم صلاة لا ثلاث صلوات الفجر والظهر والعصر ما تقولون في هذا الصيام هل هو صيام ينتفع به لا صحيح انه وصيام تبرع به الذنب ويسقط به الفرض لكن لا ينتفع به لا يحصل له ان يغفر الله له ما تقدم من ذنبه لان هذا لم يصن شرعا الصوم الذي يحصل فيه هذا الاشر قباج صام وصلى وتصدق لكنه يأكل لحوم الناس قل بالله غيبه من حين ما يلتقي بالشخص يقول ما تقول في فلان هل يكون هذا صائما صوما يقوى على مغفرة الذنوب الجواب لا لانه لم يدع قول الذوق فلا يكون صومه قطقاء ف... قاد أو قويا على مغفرة الذنوب ولهذا يجب على الصائم أن يصون صيامه عن اللغو والرفث والصخب والغيبة والكذب والغش والنميمة وكل قول أو فعل محرم حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن أحد سابه أو شاتمه او قال او قاتله فليقل اني صائم يعني لو انسان جاي يسبك تكلم عليك لا ترد عليه قل اني صائم واترك حتى لا يزيد الشجار بينكما ويخرج الصوم عن الحكمة التي من, أجله من اجلها فرضه الله كذلك ايضا من قام رمضان ايمانا واحتسابا فما هو قيام رمضان هل هو الصلوات التي نطيل بها القراءه والركوع والسجود ام يدخل في ذلك التراويح الجواب الثاني التراويح التي نصليها في العشرين الاولى من رمضان هي من قيام رمضان وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاث ليال باصحابه في رمضان ثم ترك الصلاة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم يعني فيشق عليكم هذا فكان عليه الصلاة والسلام شرع لأمته قيام رمضان جماعة لكنه ترك ذلك خوفا من الفريضة إذن التراويح التي نصليها من قيام رمضان ولكن نشاهد الآن أننا لا نقوم الليل كله في التراويح. كم نقوم من ساعة نقوم كم الساعة ونص وبالكثير ساعتين نعم هل هذا قيام للليل كله الجواب نعم قيام للليل كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم انصرف فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا ما نفلتنا يعني زدنا حتى أطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة اللهم لك الحمد قيام ليلة وانت نعم قيام ليله وانت وبهذا نعرف انه ينبغي للانسان ان يحرص على ان لا ينصرف من صلاه التراويح حتى ينصرف الإمام لاجل ان يكتب له قيام ليله وبهذا نعرف ايضا مساله يفعلها بعض اخوتنا الحريصين على اتباع السنة فيما اذا كان الامام يصلي التراويح 23 ركعة فان بعض اخواننا الحريصين على تطبيق السنة اذا صلى الامام 10 ركعات كم تسليمه خمس وقف ما لا يصلي معه واذا جاء الوتر قام وأوتر معه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة. فنقول له. لكن هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من الزيادة؟ هل جاء حديث واحد يقول أيها الناس لا تزيدوا على 11 عشر طرقة أو على 13 عشر طرقة أبداً وإذا أكان أحد بهذا الحديث فنحن له قابلون لكن رسول فعل ولا منها عن الزائد. وأما قوله صلوا كما رأيتمون يصلي فإنه يخاطب الوفود الذين يأتون يصلون معه الفريضة يريد منهم أن يصلوا على الكيفية التي يصليها وعليه فنقول لهؤلاء الإخوة إذا فعلتم ذلك فقد حرمتم أنفسكم قيام الليلة لماذا؟ لانهم لم يقوموا مع الامام حتى ينصرف تركوا حشر ركعات مع الامام ومنهم من ينصرف حتى ياتي الوتر فيرجى ويوتر فنصيحتي لهؤلاء الاخوه ان يكونوا مع اخوانهم مجتمعين متعالفين لان الخلاف حتى في مثل هذه الامور شر وتفرق وتمزيق للامه وما دام الامر ليس فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نكون مع اخواننا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما ترى في قيام الليل قال مثنى مثنى فبين العدد ولم يحد الكمية قال متنا متنا فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت ما صلى واقول لهؤلاء الاخوه ماذا تظنون شعور المسلمين بكم اذا لم تتابعوهم سوف يشعر الناس بانكم قوم شاذون او يشعر الناس بان الدين متفرق او ما اشبه ذلك فالاجتماع على امر ليس فيه مخالف للشرق هو الشر ويدل لهذا اولا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام دعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن بعث احدهما الى صنعاء والثاني الى عدن وقال لهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر سمع الوصايا وتطاوع ولا تختلف الشاهد اين قوله تطاوع يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلف الخلاف شر وقع خير. يعني إذا اختلفت انت واخوك في أمر من الأمور فلا تختلف أطيعه إلا في معصية الله وأضرب لهذا مثلا رجلان خرجا في البر وكان أحدهما يرى أن, أن, هذه أن هذا الخروج يبيح القصر والثاني يرى أنه لا يبيح القصر فاختلفا هل نقول لهذا صلي وحدك ركعتين والثاني صلي وحدك اربعا لا نقول تطاوع تطاوع وهذا خير اذا كان الامام هو الذي على القصر يصلي ركعتين وانت ايها الماموم تقوم وتاتي بالاربع واذا كان الامام الاربع فانت ايها ال الذي ترى القصر صلي معه اربعا لان الامام في السفر ليس, ليس في حرام المهم ايش ان نجتمع ان نجتمع على الشيء ولما كان في اخر خلافه عثمان رضي الله عنه صار يصلي الرباعيه في منى اربعا والسنه ايش ان يصلي ركعتين فانكر عليه الصحابه ذلك انكروا هذا حتى انه لما بلغ ابن مسعود ان عثمان صلى اربعا قال انا لله وانا اليه راجعون ولكن ابن مسعود نفسه صلى مع عثمان اربعا صلى اربعا فقيل له يا ابا عبد الرحمن كيف تصلي اربعا يعني وانت تنكر ذلك قال الخلاف شر الخلاف شر لهذا اقول ايها الاخوة انه لا ينبغي للانسان الذي يرى ان السنة في قيام الليل لا اللي يزيد على 13 او 11 لا ينبغي له ان ينصرف عن الامام في التراويح بل يصلي معه وهو على خير ان شاء الله تعالى ومن الخير الذي في هذا الشهر المبارك ان شهر رمضان القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فما, فما هي ليلة القدر وفي اي ليلة تكون الجواب ليلة القدر هي ليلة الشرف لان القدر بمعنى الشرف ليلة القدر هي ليلة التقدير لانه يقدر فيها ما يكون في السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم هذه ليرة القدر وفي اي ليلة انتبه تكون في ايام العشر أو في, ليالي في ليالي العشر الاواخر لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف سنة من السنوات العشر الاول يلتمس ليلة القدر ثم اعتكف العشر الاوسط يلتمسها ثم قيل له انها في العشر الاخير فاعتكف العشر اخير كما ثبت ذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اذا فهي في ايش في العشر الاواخر من رمضان وفي اي ليلة نعم جائز ان تكون ليلة احدى وعشرين او اثنتين وعشرين او 23 وعشرين او 24 وعشرين او خمس وعشرين او ست وعشرين او سبع وعشرين او ثمان وعشرين او تسع وعشرين او ثلاثين كل ليله يمكن ان تكون ليله القدر ولكن الاوتار اوكد من الاشباع واحد وعشرين ثلاث وعشرون خمس وعشرون سبع وعشرون تسع وعشرون خمس الليلة أ... اوكد من اثنتين وعشرين وارضعين وعشرين وست وعشرين وثمان وعشرين وثلاثين هل هي في ليلة واحدة كل عام او تكون ليلة عاما في ليلة 27 وعاما في ليلة ثانية نقول جائز ان تكون في ليلة 27 او 25 او 24 ولكن ارجى اوتار اوتار العشر هي ليلة 27 والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اراه الله تعالى ليلة القدر ثم خرج ليخبر الناس فتلاحى رجلان يعني تنازعا وتساخبا فنسها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه قال رأيتني اسجد في صبيحتها في ماء وطين فأمطرت, فامطرت السماء ليلة 21 وكان المسجد النبوي ليس كاليوم كان على عريش يعني من جريد النخل فامطرت السماء فخرى السقف وصارت الارض ايش طينا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ليلة ليلة احدى وعشرين في الماء والطين قال انس فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهتي اثر الماء والطين من صبيحتي 21 اذا هذا زرتي في ليلة, في ليله 21 لكن قلت ان ارجاها ليله 27 وهل لها هل لها علامه نقول نعم لها علامة يعني متقدمة وعلامة لاحقة علامتها المتقدمة التي تعرف قبل طلوع الفجر هي اولا اضاءه تلك الليلة ليلة القدر اشد اضاءه من غيرها من الليالي مع انها قد تكون ليلة سبع وعشرين او تسع وعشرين والقمر ضعيف لكن لها نور ثانيا انشراح صدر المؤمن المؤمن يجد في قلبه انشراحا وطمانينه وحبا للعمل وقوه عليه هذه من العلامات التي تحصل لكثير من الناس ثالثا ان هذه الليله تكون من بين الليالي من الليالي الوسط في حرها وبردها يعني إن كنا في زمن الشتاء فلا تكون أشد الليالي بردا وإن كنا في زمن الصيف لا تكون أشد الليالي حرا طيب هذه علامات مصاحبة للناس من أول الليل أما العلامة اللاحقه فهي ان الشمس تطلع في صبيحتها صافية <تصفيق> ليس لها شوعاء. ولكن هذه العلم الاخيره هل يستفيد الانسان منها نعم يستفيد يستفيد انه يفرح اذا كان في تلك الليلة قد نشط على الصلاة وعلى الدعاء وقد حضر قلبه في في الدعاء وغير ذلك فيفرح يقول الحمد لله أنني كنت البارحه من أنشط الليالي على القراءة أو على التسبيح أو على الدعاء فيفرح ويرجو خيرا ما هي الخصيصة التي حثت أو ما هو العمل الذي حث النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عليه في ليله القدر ما هو القيام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبهذا نعرف ان ما يفعله الناس اليوم من تخصيص ليلة القدر بعمرة كثير من الناس ليلة القدر ايه ليلة 27 يذهبون الى مكة ليؤدي العمره ليلة سبع وعشرين وهذا جهل جهل منهم هل قال النبي عليه الصلاه والسلام يوما من ابتهر أدوا العمر ليلة السبع وعشرين هل الصحابة قالوا ذلك هل أحد من علماء السلف قال هذا ابدا ليلة القدر السنه فيها التي حتى فيها رسول حث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليها هي القيام أما العمرة فليس لها فضل في تلك الليلة لذلك ينبغي لا نكلف أنفسنا وأن نتحرى الليلة ليلة وعشرين فنؤدي العمرة لما في ذلك من الجهل ولما في ذلك من المشقة لأن الناس يجتمعون ليلة 27 وعشرين أكثر من غيرها وهذا غلط ولعلنا نقتصر على ما ذكرنا من استقبال, من استقبال هذا الشهر المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا ونبدأ بذكر شيء من أحكام الصوم اولا السحور يعني أن يتسحر الإنسان هل هو واجب أو سنة او مباح كالغداء والعشاء نعم مستحب سنة ولهذا ينبغي للانسان اذا قدم له السحور ان يستحضر ثلاثة اشياء انتبه لها، يستحضر ثلاثة اشياء اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستحضر كأن الرسول يقول تسحر فتتسحر أنت كأنك تقول في لسان الحال سمعا وطاعة وأنت إذا تسحرت امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تثاب عليه ثانيا تستحضر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر كان يتسحر ويؤخر السحور حتى ويأت حتى إنه لم يكن بينهم وبين الصلاة إلا قدر خمسين آية فك... فأنت الآن تأكل وكأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمامك يأكل يعني من جهه الاتباع وإلا فهو قد ما صلى الله عليه وسلم عليه لكن من جهه الاتباع ثالثا تستحضر الاستعانة بهذا السحور على إيش على الصوم الذي هو فريضة من فرائض الله فتكون مستعينا بذلك على الفريضة وما اعان على الفريضة فإنه خير استحضر هذه الثلاث الأمور ولكن أكثر الناس ونحن منهم في بعض الأحيان لا يستحضر عند السحور إلا إيش الا ملأ البطن لا يستحضر ان هذا السنه مأمور به وانه يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه يستعين به على طاعه الله ثانيا في الفطور في الفطور يسن ان يبادر الانسان في الفطور لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر فمن لم يعجل الفطره فليس بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره باجر من حين ان تغرب الشمس افطر او من حين ان يؤذن من حين ان تغرب الشمس وعلى هذا فلو كنت في البر وانت تشاهد الشمس غربت وغاب قرصها ولكن لم يؤذن هل تفطر نعم افطر افطر بامر الله ورسوله قال الله تبارك وتعالى ثم اتم الصيام ايش الى الليل والليل يدخل بغروب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المشرق وعبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم طيب عكس هذا لو انك سمعت المؤذن يؤذن تشاهد الشمس لم تغرب تفطر او لا تفطر لا تفطر لان الشمس لم تغرب طيب ويكون الافطار على تمر على رطب فإن لم يكن فتمر فإن لم يكن فماء فإن لم يكن فعلى أي طعام حلال وإنني بهذا المناسبة أود أن أزجي نصيحة لإخواننا المدخنين اخواننا المدخنون لا شك أنهم سوف يصمون عن الدخان في, في النهار لا, لا أبو عبد العزيز هم إخوان لا اخوان الله يهديهم طيب سنرجع إلى قول الاخ عبد العزيز إن شاء الله تعالى أقول هم لن يشربوا في النهار فيبقى نصف الوقت غير شاربين فنقول تصبروا في الليل تلهوا اعملوا اي عمل يصدكم عن هذا الشرب المحرم فاذا تلهوا في الليل ومضى عليهم ثلاثون ليله لم يشربوا فاني اضمن لهم ان الله سيخلصهم من هذا الشراب الخبيث اذا اخلصوا النيه لله لان الدخان يصعب الا على انسان ذي عزيمه قويه ان يتركوا الانسان مره واحده لكن من كان عنده قوه قوه عزيمه وايمان بالله تركه بلحظه كما جرى لاناس كثيرين من الله عليهم بالهدايه وتركوه فاقول ليستغل اخواننا المدخنون هذه الفرصه حتى يخرج رمضان وقد من الله عليهم بترك المحرم و ابو عبد العزيز فعنده غيره كامه يكره الشيء المحرم لكن اخبره بان رحمه الله واسعه وان رحمته سبقت غضبه واقول لكم جميعا ما تقولون في قتل المؤمن عمدا حرام ولا لا حرام ولا غير حرام طيب ومع ذلك سمى الله القاتل اقل المقتول سماه خوف اين الدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اتم فمن رفع له من أخيه شيء والقاتل فعل كبير من كبائر الذنوب عظيمة وسمى الله تعالى القاتل اخا المقتول مثال اخر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان باثت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات الصلح بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقتصدين ايش انما إنما المؤمنون إخوة وهم متقاتلون يحمل بعضهم السلاح على بعض ونحن نصلح بينهم وهم إخوة لنا وأيما أعظم شرب الدخان أو قتال المؤمن قتال المؤمن وقتل المؤمن لهذا احث إخواننا أيضا على أن يعلموا أن الإنسان يحب على شيء أقول بارك الله فيكم لا شك أننا نكره المعاصي ونكره فعلها لكن إذا عصى إنسان معصية لا تخرجه من الدين فإننا نحبه على ما معه من الإيمان ونكره على ما معه من المعصية ونحاول أن نصحه بقدر الإمكان و... ولا نهجره. لا نهجر العاص الا اذا كان في هجره مصلحة بحيث يرتدع عن معصيته فهي نعيد نهجره اما اذا كان لو هجرناه لازداد في المعصية وكرهنا وكره نصحنا فان الهجر هنا لا يزيد الامر الا, إلا شدة فان قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر هو وأصحابه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر قلنا بلى ولكن هل هجر هؤلاء الثلاثة أفاد فيهم أم لم يفد لا شك أنه أفاد أفاد فائدة عظيمة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فلجوا إلى الله وماذا حصل حصل أن الله تاب عليهم وأنزل فيهم آيات تتلى في الصلاة يعني ليس أحد من الناس تحدث الله عنه بالثناء والتوبة في كتابه الا هؤلاء الثلاثة من الصحابة وهذه منقبة عظيمة بل قال الله للمؤمنين جميعا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع هؤلاء اصدقوا فاذا افاد الهجر لجأوا الى الله حتى فرج الله عنهم وانزل توبتهم فهذا الرجل لنفرض اننا مقابل رجلا يحلق لحيته حلق الله حرام اسم معصيه يزداد الإنسان به اسما وخطيئه لانه بارز الله بمعصيه رسول الله ماذا قال الرسول قال وفر لها ارخ لها اوف لها خالف المجوس خالف المشركين جاءت هذا يحلق هل قال للرسول سمعا وطاعة لا ما اطاع الرسول حصل اذا فهو إثم لكن هذا رجل قابلنا حالقا لحيته حالق نحيته هل نهجره إن كان الهجر يفيد أننا إذا هجرنا هجره الناس وتاب إلى الله ورجع نهجره لكن إذا كان هجرنا إياه يوجب أن يكرهنا بقلبه ويكره قولنا ويكره نصيحتنا هل نهجره في هذا الحال أبدا نقابل بهدوء هذه المسائل يا إخواني ينبغي ينبغي أن لا نغلب جانب العاطفة على جانب الحكمة أليس كذلك؟ العاطف الصيحة الإنسان ربما يفور دمه إذا رأى هذا الرجل يبارز راب العسلام بحلق اللحية لكن ليس من الحكمة يهجره لأني أعرف أني إذا لا, لا لم يبالي بي شيئا ولم يقبل مني نصيحه وسيحمل في قلبه كراهه لي لكن لو سلم عليه ربما يحبني ويأخذ مني ويقبل مني والمقصود هو الإصلاح إصلاح أولئك الإصلاح العاصي هل المقصود إصلاح العاصي أو الانتقام من؟ ها المقصود إصلاحه بأي وسيلة؟ أقول إصلاحه بأي وسيلة ومن الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو هجرناه للزداد في معصيته لا لا فإن لا لا نجرو عليه ونجعله يألفنا ون... وننصره إذن هذا الرجل نحب ما معه من الإيمان ونكره ما معه من المعصير طيب نعود إلى ما يتعلق بالصيام بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح لكن لا يصوم عن النظر المحرم كيف في النظر المحرم؟ في نظر محرم؟ في نظر محرم؟ مثل نظر الرجل للمراه النظر للنساء تتبع النساء مغازلة النساء كل هذا حرام كل هذا فتنة ينافي كمال الصوم ينافي كمال الصوم نقول هذا الاخ إن صومك ناقص ناقص بحسب ما فعلت فيه من المعصية هو صحيح يبرئ الذمة ولا يطالب الإنسان بإعادة الصيام لكنه ناقص جدا روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف نقوله لبيان أنه ضعيف لكن قد يكون في عبره أن امرأتين صامتا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فدعا بهما فجاءت المرأتان فامرهما ان يتقيا اشمال يتقيع نعم يخرج ما في, في معدتيهما من الطعام. قال تقيئا قيئا دمن ولحم عبيطا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هاتين المرأتين صامتا عما حل الله لهما وافطرت على ما حرم الله عليهما صلى الله العافية هذا الحديث ضعيف لكن لا شك أن المعصية والغيبة تنقص الصوت لذلك احث نفسي وإياكم على حفظ صيامنا في هذا الشهر المبارك لأن صيامنا فيه فرض وينبغي للصائم أن يتشاغل بالذكر والقرآن والصلاة والإحسان للخلق من الصدقة والمساعدة اول معونه كان كل ذلك من الخير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود بالخير من الريح المرسله فحافظ على الحرص على فعل الخير والإحسان في هذا الشهر المبارك لعل لعلك تدرك رحمة الله عز وجل وجوده وفضله وإحسانه وإلى هنا نقتصر على ما ذكرنا ولعلنا نبدأ الآن بالأسلة فإن انتهت قبل قبل الصلاة وإلا فبعد الصلاة إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول السائل هل الميت يسمع الكلام نعم الميت يسمع الكلام حسب ما جاء في السنة منها ما ذكرناه آنفا وهو سماع المشركين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين ألقوا في قليب بدر ووقف عليهم يوبخهم هذا واحد ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الميت إذا دفن فانصرف عنه أصحابه فإنه يسمع قرعن عالهم قرعن عالهم وهو صوت خفي ومع ذلك يسمعه